نا شركاء قالوا أذنك ما من نام من شهيد وظل عنهم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 سن قانون ولا ان ذقناه رحمه منا من بعد ضراء ام استهولا يقولن هذا لي وما او ن الساعه قال متى ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ننبأ أن الذين كفروا بما عمروا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فزودوا عادة من عند الله ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكسب ربك أنه على كل شيء شهيد أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا بسم الله الرحمن الرحيم حم عين قاف كذلك يوحى وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض